عليكم نضررا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقرا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ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 قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسروا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضللوا كثيرا ولا تزل الظالمين إلا ضلالا مما خطي أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا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 الظالمين إلا تبارى.